هَا رَسَرْ مَدًا إلى يَوْمِ القِيامَةِ مَنْ إلَهُ وَيرُ اللهَّه يَأتكُون بِلَ مَنْ إلَهُ وَير الَّه يأتكُون بِلَلِ تَسْكُونَ فِيهِ أَفَلَا تُدَصون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 فَقَوْمُنَا مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغُوا عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَفَاتِحَهُ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَفَاتِحَهُ لَتُنؤُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ له قومه لا قَوْمُهُ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس من الدنيا ولا تنس سَنُصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ